ألَ تَلَم أن النَ اللهَّ لَ بُكُ آواتِ وَأَوض وَذّبُ نَ ي شاء وَيوْتذَ والله هو ذا كل شيء قديم